وقال الذين كفروا إ ذ هذا إ ل ا افق افتراه و أ ع ا ن ه و ا ع ا ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أ س ا خير ا ل أ و ل ي ن ا ك ت ت ب ه ا فهي كلا عليه بكره و أ ص ي ل ا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 أ و يلقى اليه كنز أ و تكون له جنه ي أ ك ل منها وقال الظالمون إ ن تتبعون إ ل ا رجلا مسكورا انظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 إ ذ ا ر أ ت ك م من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا و د ع و ا سبورا كثيرا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 موسوعه النابلسي أم ب ل ل ا ل و ا سبحانك م ا ل ا ن ينبغي ل ن ا م ا ي ه اسماء ن دونك من و أ ل ي الله ك ن م ت ع م و ب الحسنى ه ت ى ن و و ا الذكر ك وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرا ومن يظلم منكم ذقه عذابا كبيرا وما أ ر س ل ن ا قبلك من المرسلين إ ل ا انهم ل ي أ ك ل و ن الطعام ويمشون في ا ل أ س و ا ق وجعلنا بعضهم لبعض ف ت ن ة أ ت ص ب ر و ن وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملا موسوعه نرى ربنا ا ت ا ل ن ا ب ي ر س ي و يرون م ا ل م ل ا ئ ك ة ل ا بشرا ي و م ئ ذ ل ل م م ج ر ي ي ن و ق و ل و ن ح ج ر ا م ح ج و ر ا و ق د م ن ا إلى م الله ع الحسنى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 اولئك شر مكانه و أ ض ل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا فقل نذهبا الى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم ل م ن ا س ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا فكلا ضربنا له ا ل أ م ث ا ل وكلا تبدرنا ت ت ب ي ر ا ولقد أ ت و ا على ا ل ق ر ي ة التي أ م ط ر ت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانونا يرجون نشورا و إ ذ ا ر أ و ك يتخذونك إ ل ا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولاه وصبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا أ م تحسب أم أ ك ث ر ه م يسمعون أ و يعقلون إ ن هم إ ل ا كالانعام بل هم أ ض ل سبيلا أ ل م تر إ ل ى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا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 وجعل ب ي ن ه موسوعه ا برزقا ح ح ج ر ا م ر ا و النابلسي ذ ي طلق م ل م ا ء ش ر ا ف ج ع ه ن ب ربك ا وصهرا وكان ق د ر ا للعلوم ب ن ن دون الاسلاميه ل ه م ي ن ف ع ولا ض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 والذين يبيتون موسوعه م النابلسي ه للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا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 و موسوعه ن ت م ل النابلسي ح ا ف إ ه يتوب للعلوم وإذا مروا ل ر و الاسلاميه كراما والذين إذا ذكروا بآيات ي عليها م والذين ل هد لنا, لنا م ن أ ز و ا ج ن ا و ر ي ا ا ت ن قرة أ ع ي ن و ج ع ل ن ا ل ل م ت ق ي ن إماما أ و ل ئ ك ي ج ز و ن الاسلاميه غ ر ف ة ب م ص ب ا تحية و س م ا خ ا ل د ي ن ف ي ه ا ح س ن ة مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما